ناسا سمعنا كتابا أزل من بعد مو سام صدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم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 وَمَن لا يُجِيدُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن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 نارئ ليس هذا الحق قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن إنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاع فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون؟